ونستغفر الله ونعوذ بالله تعالى من شرور سيئات اعمالنا في يد الله تعالى سلام مغلده ومن يغمد فله خير وبر وشهدنا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم اما بعد ففي نص الحديث كتاب الله تعالى احسن الحديث كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وشر جمور محدثاتها وكل مدفع وكل بلعة وكل بلعة من جملة الأحاديث الذي وقع فيها نزاع بين العلم من المتقدمين والمتأخذين يرجع هذا النزاع إلى الفهم وهو مسألة استقرار قبلة لغائق أول فللعلماء وقال في هذه المسألة ثمانية أقوان حتى إن المعاصرين كلهم لعله لا كمع ودولان في هذه المسألة فيما أعلم فالشيخ عبد العزيز النباس رحمة الله عليه اختار قولا الشيخ محمد الصالح اختار قولا الشيخ الألباني اختار قولا الشيخ أحمد شاكر اختار قولا فهذه أببعته أقوان في هذه المسألة لم يتفق رجلان منهم على خوفه الشيخ عبد العزيز نباز يرى أنه يدوز استقبال القبلة في البنياني دون الفضاء إذا كنت خاليا فحينئذ يحهم عليك استقبال القبلة واستقبارها لكن كنت في بناء كدورة من في مسجد أو في فلا حرجا أن تستقبل القبلة أو تستدبرها وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيحرم هذا مطلق لا يجوز عنده استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البناء وأما الشيخ محمد ابن صاري العثيمين فيرى جواز استدبال القبلة دون استقبالها في البنيان يعني أرى الفضاء محرم لا تستطور القبلة في الفضاء ولا تستدبر طيب في البنيان تستدبر ولا تستقد شيخ أحمد شاكر يرى جواز هذا في البنيان وفي الصحراء يجوز استقبال قبلة في الصحراء واستدبالها ويجوز استقبال القبلة في البنيان واستدبالها فهذه أربعة أقوال في مسألة الواحدة وفي أربعة أقوال أخرى لكن بعلها لم يأخذ بها أحد من المعاصرين فالمسألة فيها ثامن أقوال في موضوع واحد لماذا اختلفت أقوال واحد العلم إلى هذه الصور ليس للجهل بالحديث فكلهم يعلموا الأحاديث ولكن لفهم توقيب الأحاديث وقد يريد بعض الأحاديث عن الناس لكن أغلق أحاديث الاستخدام القرنة مصوفة في كل الكتب وقلنا يغيب حديث عن شيخ أممكن لا يستحضره نحو هذا لكن في الغالب أحاديث كلها موجودة وأنه اختلاف في جنع بين النصوص الوالدة في السنة ولا شك أننا سنجمع الآن جمع وسنردح قولة من هذه الأخوات لكن كما هي الطريقة سنحاول أن نجعل هذا الجمعة تدل عليه سنة النبية صلى الله عليه وسلم لحيث أن مجمنا القراءة في السنة النبوية يظهر له ما يظهر بغيره حتى يعني رؤى الناس أن الإعادة النظري في سنة النبية عليه السلام فيه خير للغاية فنكتب الأحاديث أي أعوال عن ثلاث أربعة, أربعة أحاديث اختلفت فيها أخوار واحد العلمي ونحاول أن نجمع في من فيها أو بينها جمعاً يكون موفقاً فأما أصل الحديث فهذا المعنى ذلك عليك أحاديث كثير النهي عن استقبال الاستجبار يهرس أبي أيوب وأناس أبي مغيرا وجماعة وسلمان مع اختلاف الألفاظ فالنهي عن استقبال القبلة والسجبارها هذا النهي المطمق ورد عن كثير من أصحاب مريه الله عليه لكن اشهر هذه الاحاديث حديث ابي آل ايوب الانصاري رضي الله عنه اذا اتيت الغائطه فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبروا ده الحديث الاول اذا اتيت الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبروا الحديث الثاني او الذي غايره المعارضه ابي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى اللبية صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلة بيت المقرس بحاجة وإذا استقبل بيت المقرس يبقى استنبر الكعب واضح فراهر هذا الحديث مع رضي الله عنهما مع رضي الله عنهما رضي الله عنهما أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلها فرأيته قبل أن يموت بعالي يستقبلها قبل أن يقول بعالي يستقبلها ورخض غروبا الحديث الأول الشيخ الألباني اعتبره نص في المسألة واعتبر هذه الحديث خاصة بالنجيم إذا وجه الجامع الشيخ الألباني ما هو إذن إذا أتيتم الغارب فلا تستقبل القبلة أي أنتم طيب استدبروا مريل القبلة في حديث ابن عامة واستقبله في حديث جاب إذن عامت هذه الحديثات يقول هذا خاص, خاص بالنبي يعني لكم أن يستقبل القبلة ويستدبرها وليس لكم أن يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها واضح لوجه الجامعة إذا اعتبر الحديث الأول خطاب للأمة واعتبر الحديثين خصوصية للنبياء السلام الشيخ محمد المصارف العثيمين قال الحديث الأول يدل على تحرين في في البنيان وفي الصحراء الحديث الثاني حديث ابن عمر يدل على جواز الاستثبار في البنيان لأن ابن عمر رأى النبي فوق بيته يبقى وجدنا نعمل بهذا الحديث ونعمل بهذا الحديث يبقى هذا في الصحراء يحلم استقباله باستدبار طب وفي البنيان حديث ابن عمر يدل على جوازه باستدبار ويبقى الاستقباله على تحريم يبقى الاستقبال محافظ طب وحديث جابر الشيخ كأنه يعني ناسياه أو نحو هذا في عامة الكتبين ليس هناك الكلام في حديث الجابر أو يالله أعطاه المنفل أو نهو أعزم الشيخ يجمع بينها الحديثين ولا يشير إلى حديث الجابر فإما لعدد وقوفه عليه وإما لبسيانه أو الاعتقادي معفل أو نهو أعزم واضح لكنها حديث الجابر حديث صحيح ولا ثلاثة يعني أعلامه بين المهددين في الصحة سنة له جيد الشيخ عبد العزيب نبات رحمه الله عليه قال الحديث الأول نحمله على الصحراء وهذاين الحديثين يحملهم على إيه؟ يبقى الاستقبال في البنيان محفوظ من حديث جامر والاستقبال في البنيان محفوظ من حديث ابن عمر ويبقى يبقى الصحراء على من يعلم فتابعاً كده الشيخ أحمد شهكر يظن الحديث جامر ناسخ لكل الأحاديث السابقة يبقى التحريم في البنيان والتحريم في الصحراء قبل أن يخبر وردعان استقبل وماذا خلاص ، هذا نسخ كل الأحلس يبقى يجوزوا الاستقبال في الصحراء ويجوزوا الصدوار ويجوزوا الاستقبال في البناء ويجوزوا الصدوار واضح اتغير واضح ما هذا الخلاب ؟ الخلاب سبب ايه؟ السبب ألفاء ما الذي الأحلسة هي. كيف نجمع وضبط كبه هذا طيب أول شيء احنا لما نهب نجمع وأول شيء كلام الشيك للبال ما هو؟ التحريم العام والمخاص التحريم العام الصحراء وفين؟ يعني عندك دول قوية في البيت وانت تدخل الخلاوشة في القبلة يبقى لا يجو ظهرة القبلة يبقى يبقى, يبقى لا يجوه. واضح؟ وطبعا انت فرق بالقول ده عشان دوره في مياه كنت <تصفيق> الله مستعد يقول الشيخ يرون الحديث عاماً في الصحرات والبناء جيد؟ طيب والحديثين دولة؟ ماشي يبقى إحنا لما نحب ننقش بقولنا واستدال الشيخ الألباني بحديث حديث ايه؟ وقال صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بل جار من كفل تجاه القبنة جاء تفلوه بين عينيه يوم القيامة وده حريس على المرأة تفل في الصحراء تفل في الليل وخبالك لا يدود البص يبصف تجاه القبل انت ركب سيارة انت ركب حمارة انت ركب أي شيء يحرم أن يدفل المرء تجاه القبلة من دفله تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة يعني الناس اللي شغلتها ويقول هيه مرضو <تصفيق> يسأل الله السلام فالشيخ يقول البول أقضح من التف والغارض أقضح ده أيضا أي من, من خلق الشيخ راح نتبعيها عليك واضح فنن المسألة الأولى اللي هي مسألة الخصوصية احنا جمعنا لنها ازاي امس احنا جمعنا ايه احنا كل امس النبي أرشبه في حديث ابن عمر إلي إيه؟ الحديث في كل تنفار يبني من النبي يرشي إلى الجمع لأننا نحب هذا على الحالة لأننا عندما نقول أن يحرم في البنيان وفي الصحراء وهذا الخاص بالحديثين بالنسبة لنا لهم فائدة يبقى نتعمل الغيل العمل من الحديثين واضح لكن عندما نجمع يبقى هذا الحديث عن الله وهذا الحديث عملنا منه وهذا الحديث عملنا منه فهي أننا نحن نحن نتعلم منه من حدة عطارة النبي قال يلبسوا هذه ملا خلاق لها لا قول ولا فعل ها؟ قول يعني كأنه قال نبس الحرير الحرار زي حديث ايه زي ذاتيك مضار الحديث الثاني الفعل أنه أرسل القطيفة لراجبه يبقى نعمل ايه حمدنا دي على على حال نفس النساء وفي على ايه على حال فخد بالك من الحديث اخذناه قبل ذلك حديث قال لي شويح لما قال النبي عليه الصلاه والسلام إن بالك اهو الله ولم يحرمها الناس فلا يحل فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا اعظم بها شكره لا يحل للمرء المؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما فاحنا عندنا الحديث اللي هي ايه ان النبي نفسه بغزوه الفتح حقه السحل البل يبقى ده لا يره لا يحل للمرء المؤمن بالله واليوم الاخر ان فيها دم والنبي عليه سوفي كدامه في غزة بالفاتح لأن خليل مروي فاتح ايه وجه الجمع ايه وجه الجمع وهو لا يحذ ثم قاتل فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بختال رسول الله فقول يبقى السطر لا يدل على ماذا على عكس انتفاه يدل على ايه؟ أن الأصل الأخذ بفعله وأن الأصل فإن أحد ترخص لكتاب رسول الله فقوله يبقى الأصل إيه ها؟ الأصل أنه إذا فعل نحمل الفعل على الخصوصية ولا نحمل الفعل على نقتداء هذا الغفة لأن الفهمنا يبقى قاعدة عندك على قولت في أوجه للجمع كلنا أن ليه ثم فعل الأصل إيه؟ هذا الأصل إن إحنا نفهم فعل ونفهم القول معنى ونعلم بحديثين ونقول خصوصية على طويل فقولوه فإن أحد ترخص ده يدل على أن الأصل إيه؟ لا. لاقتداب الفعل وإن الخصوصية تحتاج إلى نص لابد أن ينص النبي عليه؟ اللي ده خاص فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحل إيه؟ لنبيكم ولم يحلها لكم يبقى الخصوصية دي لا تعرض إلا بنص النبي لكن إذا لم ينص ما الأصل إيه؟ الأصل أنت تلخص بالفعل يعني عشان نعوى بالفعل ده خاص أو أنت علم تعرضتوا بنص من النبي لأنك إنت لا تسمع أن بين الخاص وبين العالم والأصل في أفعالي لإقتداء والفلسلسية لإقتداء القولين تعالى لقد كان لكم في رسول الله فلو كان الصحابة يعلمون إقتداء أن فعل المدية يحكم الفلسلسية ما تنفص أحد فلأن النبي يعلم أن يوجه العشف مفاهن الدين مش فزاد النبي يعلم أن مجردا فعل هي فاهم الاقتداء تحتاج أن ينبه لكن لو كان مفهوم ان الفعل ما عندناه يبقى الفهم خاص يبقى هيرنبه ولا ينبه <تصفيق> هم؟ لا ينبه لانه مفهوم واضح؟ واضح يا يعني مثلا الفرض انه النبي قال لا تشعر مثلا خائم ولما هي تجدك تشعر انت خائف. لو الاصل في افعال الخصوصية يبقى لا ينبه لانه واضح كده لانه نهيتك وما ليش تعالون نبه ده دليل الاصل ايه؟ اصل ارتداد الفعل فاول ما تراه هتروح شغال شغل يقول لك دي خاصه واضحه دي ولا لا فاهي اه واضحه ولهذا المساله ماشيه كده حديد الوصال شوف الحديث لفظه ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال يبقى ده ولا حاظر ثم واصل الصحابه ماذا فعله واصل نهى وفعل لن يفهموا ابتداء مدام نهى عن فعل وفعله يبهزف احتمال خصوصية لا واصلوا بواحدة لما سألهم احتجوا بماذا؟ قالوا انك تواصل شوف هاي المسألتين هم؟ يبقى التطبيق العملي انهم واصلوا المسألة الثانية انه لما سألهم احتجوا بالفعل ولا احتجوا بالقول طال ليه احنا لان واصل؟ دليل يبين ان دي خصوصيه لا يبين ان الوصال حرام لا اني ابيتو عند ربي يطعمني ويسقيني الخصوصيه دائما بتبقى فعل خصوصيه زي مثلا احنا ذكرنا اهم مساله الشيطان يشرب مع النبي يبقى دي خصوصيه ايه لدواضح الخصوصيه انت تشرب مع الشيطان والنبي لا يشرب فده لما نقول الشرب مقابل وقت نقول احتمال الخصوصية تبقى واضحة بأن معدوم النبي الشيطان لا سبيل إليه فالمسألة دي برضو أبيد عبد ربه يفعلني يسقين احتمال الخصوصية هنا ليه؟ لأن المسألة دي فعلا ميزة تميزة لها من أنت لا يفعلك ربك ولا يسقين مهما كنت يعني حتى أبو بكر وعمر واثمان وعليه فالخصوصيات دائما يبقى لها سبب وإذا تأملت وجدتها فعلا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام مثل الجامع بين أكثر و من أمرأة خاصة أو أجير غاصة الخصوصية نحن عرفناها من إيه؟ هذا هو أن الخصوصية يجب أن ينص الكتاب أو على عن هذا الخاص بالنبي ورحة مثل المرأة الواهبة يقول له يا ربنا سبحانه خالصة لك من دون الكومنين فالخصوصية مسألة علمية الشرعية لا مرتع فيها إلى فهم العالم لأن بين ما هو خاص بالنبي ما هو عام لا سبيل إلى معرفته بالعب وأضافة الغربة يعني لماذا خصة بكسع عمس وقت؟ أو بأكثر من أربعة؟ وليه إحنا ما كناش تسعة وعشر وعشر؟ وليه لماذا ما كناش تضول أربعة وأكفي؟ فلماذا خصهم الله عز وجل لحب دي مسألة لا سبيلة إلى علمها فبالتالي نقل فيها عند ماذا عند الوائد يأتي في الوصال يقول إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني وسلم خاص الوصال خاص لأنه نص على الكثيرين قتال مكة خاص لأنه نص على الكثيرين إن الله أحلها لنبيكم ولن يحلها لكم عندما أحلها ليس ساعة من المهار فكل ما خصف النبي عليه الصلاة والسلام أو خصفة الكتاب له يبقى الأصل الخاص غير كده يبقى الأصل النبي أنه عام والدليل على هذا أن ابن عمر نفسه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على باب نتيه كان ناجس في المجلس وكان سامع كلام أبي يوم الأنصاري غيره أن الواحد لا يستقبل من قبل فكان يقول إن قوما يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا استقبل القبلة ولا تستفرها وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقظوها لبيت حقصة على لبنتين مستقبلاً لبيت المقدس لحاجتك إذا أن عمر كان يحتاج به يرى أن الفعل حجة ودفاه لصحابة لكن إحنا اللي تفهمه الأصل في أفعال بالاقتداء وإن القصصية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى واضح كما؟ طيب. طيب حديث التفت اللي أحتاج من الشيخ الأباني أن التفت محرم القبلة في البنيان وفي الصحراء والبول أقبح والغاية أقبح فالجوابه أن استقبال القبلة بالبول والغاية ثبت عن النبي أنه فعله يعني من هنا عن استقبال في حديث جامل من هنا عن الاستدبار ثم استقبل في حديث ايه؟ يبقى في حديث اخر يجعله نفرق بين البنيان و بين الفضاء اما التف بينه وتبله فليس هناك فعل يدل على ان النبي تافل تجاه القبلة حتى ندمع بينه يبقى حديث التف على ظاهره في الصحابة والبنيان لماذا لانه لم يكن يعرفك عن انه تافل تجاه القبلة اما الغائط والدول وان كان اقبح من التف لكن فبت أن النبي بيلا أو مستقر القبلة أو تغوط مستقر القبلة وأضع الغضاء بشكل هذا هو الشيء الأول من الجنب على الشيء للجنب طبعاً لأن أغلى المحدثين يختارون ما الشيخ النواز أو الشيخ النواز اختاروا ما اختاروه أغلى المحدثين البخاري وغيرهم يختارون الاستدبار والاستقبال خاص بالصحراء جماهيو الأهل الحديث هذا اجتدام يعني احنا لمنحب نجمع ونقول القول الراجح أن الاستقبال والاستدبار محرم في الصحراء ونكون وحينئذ عملنا لحليف أبي أيدور وأبي هوايا والجماعة وأن والاستقبال جارز في البنيان فنكون قد عملنا بحديث من؟ حديث جارب وحديث ايه؟ طب لماذا جمعنا الجامعة؟ ده؟ لمسألتين المسألة الأولى أن الغائضة كلمة دي أغلب الحديث ولينا اللفظ الغائب والغائب لا سيانا عند العرب كان خارج البيوت لم يكن أحد من أصحاب النبي عندهم في البيت دورة مية وعيش في كل هذا في بصة الإفك العرب ما كانوا يتخذون الكلفاء في البيوت يبقى النبي لما يقول إذا أتيتم يقصد خيري وإنت معنكش أصل في البيت والحديث يخرج على غالر الناس إيه الدليل؟ حديث عيشه هو كانوا لا يتخذون الكلفة في البيوت وده برض واضح فين؟ ها؟ حديث عمر والنبيل ابن عرفه في الصفح يتخذ كريفة ها؟ قال لي يتخذ الانتخاذ عاوز له مكان خاص وحديث أمينة من ترقيقة اللي كان عنده قارورة فما كانوا يتخذون الكلف ولذلك تتأمل بعض الأنفاذ كما في سنة أميداو أخذ بالك هنا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يقول الغائط فيه مش جوه البيت جوه البيت لا يقال إلا ذهب إلى أهو إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أخذ بالك هنا فليذهب معه بثلاثة أحجار يبدأ في البيت وضع بره وضع بره فليذهب معه بثلاثة أحجار فالبضل ليه؟ لأن لو يكونوا في البيوت وانت بتستمعك أطبع حق ويظنق في, في البيت فالك عندما أحجار ومجاهزة والمداد ويبقى تليفكر فليفكر إلا ما ذهب إلى يبقى خارج وليالك يسمى نهادي داود كان إذا ذهب مذهب أبعد خارج البيت وانتعلم حليل خزيفة أتى الصباط وفتطومي فبقى قائمة كل ورد وفي صحيح مسلم كان أحبى ما استقر النبي لحاجته هدف او حائش نخل هدف يعني كون كده عين ودأتها أو حائش نخل كل هذا في البيت ولا ورد البيت إذا ذهب أحدكم إلى الغاض فليمهت معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجسر عنه وفي سنة داود أيضا إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل لبالفضل ذهب إلى الغائط خمان هاتين <تصفيق> ويؤيد هذا حديث أبي دوله في سنده للخارج لأن صححها بعض المحدثين والشيخ الألباني ضعفه ثم صححها آخر أقول الشيخ الألباني فصحيح هذا الحديث أنه قال لا يخرجوا يبقى تبقيت ولا برّم برّم لا يخرجوا الرجلان يضربان الغائطة كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يموت على بيالي يبدأ فين واضح أنه وفي صحيح البخالي وأنا أظن أن البخالي يرطل هذا الترطيل طبعاً لا يسرع أكبر لأن أفهم المخاني لكن المخاني عندما أردت لهذا الحديث أتى بحديثه أبي أيوب النار وقال لا تستقبل قبلته ببول المغرب إلا في البناء أو عند البناء ثم سرق الحديث ابن عمر ثم سرق الحديث الآخر ما حديث لقى تبرز النساء خارج البيوت فإذا كانت المرأة خارج البيت والراجل فيه بخارج البلد والمرأة المفتوضة تضيها السد وثق هذا الحديث كان أزواج النبي عليه الصلاة يخرج إلى المناصع يتبرزنا والمناصع والن أفلح وكان عمر أكثر أن يقول للنبي أحجب نسائك فخرجت سودة رضي الله عنه وكانت برد جسيمة فنذاها عمر وقال ألا قد عرفناك يا سودة وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة ممكن تفضل رأدي بيا فلانا فعلي كذا وكذا وطبعاً المسألة دي لأننا لأننا كلام سابق الحياء خلق شرعي والخلق الشرع تجيبه إزاي؟ ها؟ بالنصوص مش بالدماج فأحياناً يبقى يكونون كباله النبيل وتبقى فيه ما تستدعي أكت مثلاً مشهر في الشارع وإنت عارف على ذلك النقاط مرفوع ولا اللبس ده خطأ ولا غط مثلا طبقة طب ممكن تعمل لك بقى بنتا يذكر الصديق أخرج أفاسق وتتفاضح فلازم تهليلي من المسألة دي جائزة وعليها أدلة من كثير وربما يأتي تفصله وهذا يعني إذا يسهل الله عز وجل المهمة إن كان النساء يتبرزنا خارج البيوت يبقى الرجال إيه؟ ها؟ ها. ها. يبقى إذا الخطاب المبيت إذا أتيتم الغار شبك يقولون بربع يبقى خطاب لغالب أهل المدينة وغالب حل المسلمين إن هي الخلق فين ها. ها. ها. ها. ها. يبقى لما يتبرز واضحة من غير دي لأن الغالب ينسل خلق في الشوارع يبقى إذا أتيتم الغار يبقى دفن خلق يبقى خرج الحديث واخرج الغالب عادة العرب وعادة المسلمين وقتدودوا عليهم السنة يبقى إذا لما نحن الاحاديث بخلد البيوت لم نتعسف في الحمل ان السنه كده عدا عائسه اللي عاشت ضاحره الاحاديث دي حديث ال الياءات في البيوت وحديث التبادل قبل المناصب واضحين جدا ونصوص على ان المسلمين لم يكن في بيوتهم كنه يبقى اذا اتيت باتين ها ما اظن على كلام يعني هذا الجمع ده ان ما فيش متعسفين واضح من كلام الصحاره أننا لدينا نشط البيوت كنف يبايز أتايتهم فيه؟ خمس البيوت، فبالنبي التوافز في البيت يبقى أن أقول هذا في البيت لكن لو كان العادة كما عادتنا اليوم كل واحد في البيت، البيع من دفتين، ثلاثة أربعة ماية واحدة برّة واحدة جوه بتاعه، كان من الممكن أن يكون هناك إشكاة وهنا فضل يبقى أن يكون هناك إشكاة ماشي، هو فيه جوة إشكاة؟ نبقى أن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل ظهر الإقنامية قلت أقول يا لسلام الله العظيم يقول لكم فذكرنا أمس حديثة أبي يوب الحصاري باستقلال قبله فذكرنا أنهم الإسلامي وقوع بين أهل العلم هي مسألة الفهم جمع بين النصوص فليس بالضرورة في سبب الاختلافي أن يريب أن نصه عن أهل العلم شيء الكبير الحديثة لكن أبو خالق أخاه من أهل العلم في تهل الحديث أو في الجمع ميلا برأينا حديثنا وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على الثمانية الأقوال أشهر هذه الأقوال التي ذكرناها أربعة أقوال والعمدة على قوله إذا أتيتم الغالب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستمرون ثم حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين اجتقبلاً البيت المقرسي لحاجته ثم حديث جاء الشيخ الألذالي أحمد الله عليه كله كيف جمع الشيخ الألذالي كيف جمع مناير لنصوصه جعل حديث أبي الأيوب عام لأمر نصر وأما حديث عمر خصوصي. فيقول الشيخ الألبان أما أفراد الأمة فلا يدوج لهم استقبار القبلة ولا استقبار القبلة لا في الصحراء ولا في المنين ما الحج في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كذا أتيتهم الضائفة فلا تستقبلوا القبلة بضائف ولا مولة ولا تستقبلوها طيب وحديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الكبلة وحديثه جابر أنه رأى النبي الشيخ البنية بكل هذه خصوصين ثم استدل من حديث آخر وهو ماذا حديثه من تفل تجاهل كبلة جاء تفلق يوما قيامتي بين عيني والبور أقرح والغاية أقرح وكل هذا القر يعني بعيد لما ذكرنا عدة أول الوجه الأول أما حديث التفل فقل حديث التفل عام ولن يغتل على النبي أنه يتفل في جهة الكبلة أما حديث الغائف والدور فقد ثلثه عن النبي عليه السلام فحيلئذن التعامل مع حديث التفل غير التعامل مع حديث, آه حديث الغائف والدور لأن حديث علي أيوب الانصالي وغيره إذا ديكم الغائف فلا تستقبله الكبلة ولكن يستدقونه فالذي يستقبل أو يستذبق معه أحاديث عن ذلك حديث ابن عمر وحديث جاوي أما التف فليس عندنا, إيه؟ فليس عندنا حديث يبقى أيضا المسألة هنا معلقة أيضا بالفاهم يعني شيخ ألباني راح نضبع عليه فاهمة أن حديث التف حجة قوية فيما ذهب إليه من التحريم الاستقبال واستدار القيم لما؟ لأن التف المحرم والغار أقرح والبوري أفرح. طيب غيره من أهل العلم كي تفهمون الحديث قالوا نسلم نسلم لك أن البولة أخرح وأن الرأي طيب أخرح لكن لا نسلم أن هذا الحديث تخذت للجنازة <تصفيق> لأنه لم يحفظ عن النري عليه, عليه الصلاة والسلام أنه يتاتل تجاه قبلة وقد حفظ عن النري سلطة الله عليه وسلم أنه بال مستقبل الغبلة أو تقوض مستجرا من الكبنة طيب مما يستخص به على ترجيح القول الذي اختاره الشيخ مباز رحمة الله عليه واختاره عامة المحدثين أنه يوجد الاستقرار والاستدوار في البنيان دون الصحقة يستخص به مما كحديثين عن عشرة رضي الله عنه حديث ما يكام ينتخذون الكنفة في البيون لما ليس من عادة المسلمين الأوال أن يكون في البيت كنيف لما إذا أتيتم يبقى فيه يبقى خارج البيت ويشهد لهذا حديث أبي نول وغير إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليمهب معهم بثلاثة أحدان يستطيعوا بهن فإنها تكتشوا عنهم يبقى الواضح للحديث خارج البيت والحديث الآخر قال نساء المريم صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المدنة يبقى كان فيه قضاء الحاجة خارج البيت يبقى يقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم محظون على عادتهم وطريقتهم إذا خارج البيت فلما استدبرت قبلة وجدنا أن الاستدبار أيضا كان في البيت فحملنا هذا على حالة وحملنا هذا إيه وهذا أوجه الجامع لكن الجامع الأول يبقى حد نبقي دلالنا دلالة حديث العمر وحديث جامع ثم إن الخصارص تكفتوا بالاحتمال ولا بالنص تثبت بالنص لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لاقتداء المتابعة أما الخصوصية ينص عليها كما قال تعالى خالصة لك من المؤمنين وكما قال صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسكين واضحوا لنا؟ طيب ممن يستأنس به أيضا في هذا هو قوله إذا أتيتم الغارفة فلا تستقبلوا القبل لا تستقبلوا القبلة فيمكن أن يقار أن الشيء الذي يوادفه هو لا الستقبال إنما يستقبل المرم لا يوادهه فإذا كان لا يوادهه شيء فيستقبل الجهن يعني الإنسان أمامه جدار إذا استقبله ماذا؟ يلسب الاستقبال من الجدار فإذا لم يكن أمامه أحد يبقى يلسب الاستقبال فيه؟ يلسب الاستقبال في إلى يبقى الإنسان إذا تغوض في الصحراء لا يواجهه شيء فضا ولو واجهه جبل لنسجل ليه يبقى حينئذ يقال فلا تستقبل القبلة اه في لا لا يقال لمن اذا تواجه في كهف لم يستقبل القبلة انه استقبل الحائط اللي في إذا كان امامه جدار من يستقبل القبلة وانما استقبل فلا يقال استقبل القبلة اذا اذا كان في الخلاء ويدل على هذا الشيء الذي تواجهه هو الذي تنسب اليه استقبال أو قبلة عدة أحاديث مشهورة في هذا الدار مثل قولي أي بريرة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جفر فيها بالكراءة فلما انصرق استقبل الناس وقال هل قرأ آنف منكم معي أحد نسبة الاستقبال إلى ماذا استقبل الناس لأنهم يواجهونهم عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة كان لنا ست. فيه تنثال طائر وكانت داخل إذا دخل استقبله فقال بيه الدبي صلى الله عليه وسلم أخيري يبقى الداخل نُسب الاستقبال إلى ماذا؟ إلى السفر لأنه يواجهه فقد يقال يتنسب القبلة إلى ما يواجهه فالنفي الكريم أو بينما بين القبلة في يبقى الاستقبال فيه هنا الاستقبال يدسم إلى السفر ولا ينسب إلى وفي سنة الأبي دعون قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى باد خومي لم يستقبل وإنما ينقله الأيمن أو نقله الأيسر لبقى الاستقضاء يبقى إلى ما يواجده وفي مستد أحمد من حديث إجابة في قصة حنين قال لما استقبلنا واني حنين انحرفنا أو انحدرنا في واد من أودية تهامها أجوة حطوط من حدو فيه انحدارة إذا نسأل استقبال إلى ماذا؟ الوادي الذي واجهه لما استقبلنا وادية حنين انحدرنا في واد من أودية تهامها أجوة حطوط إنما من حدو فيه انحدارة وفي صحيح مسلم الحديث أبي برد وبيضار عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أخدن فقال يا أبا در ما يصنوني أنني أخدا ذهب تنضي علي ثلاث ريال معيني لهم شيء ممكن يستأنس في هذه الأحديث فيقال أن الإنسان إذا كان في البيت ينسب الاستقبال إلى ما يواجبه أما إذا كانت الصحراء لا يواجه لها حرار أطوالة بجرام ولا شيء يبقى يواجه الجهة الخلاء الكبير فحين إذن يبقى خلا يستقل القرية يبقى يقال هذا نحبولنا على الصحراء وهذا نحبولنا على ماذا وهذا نحبولنا على البنيان والمسألة كانت يرجع فيها إلى الفهم لكن هذا أعدل أقوال في المسألة وهو مختارة وعامة المحدثين وهو أن الاستقبال والاستدوار محرم في التضائي ووجائج في البنيان ويجتأنسوا بما رواه أبو داود والغيرهم أن ابن عمر رضي الله عنهما أناق راحلته ثم جلس يمول إليها فقيل يا أبا عبد الرحمن ليسا فتنوه عن هذا قال إذا كان بين وبين القبلة في شيء بنسطره فلا لأس أممكن داني نقوه به مسألة استقبال القبلة ويبقى قادم في الأقوال ما من المعصرين الشيخ عبد العزيز بنباز رحمة الله عليكم فهذه المسائل تكون بعيد طالب العين وهو يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد يزلو الكلام الذي لا يتهدف العهن لكن اختلفوا في المراد النبي صلى الله عليه وسلم منه كما في الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدريان أحدهم العصر إلا في بني القرآز فهذا الحديث ما غاضع جلة الصحابة لأنه فوطبه به ولكن اختلفوا في مراد النبي بهذا الحديث هل مرادهم الإسراع حتى يمريكهم العصر في باني الطريقة أم مراد النبي عليه السلام أن يصلوا العصر إذا حان وقتها حتى ولو كانوا في أثناء الطريقة فبالخلاف السبب هو الفهم والفهم هذا الواسط ولا يقضى فيه على العالم كما يقضى على العالم بالنص الذي فاته إذا العالم فاته نص تبقى تحد في قوية الفرات العديد أما فهم النصوص فالمسألة هي في الراية في الدكة والأصل فيها التسليم لأهل العلم الكبار لأهل العلم صنع من الصناعة كلما كان إنسانه له زمن مليل فيها كلما كان أفهم لمراد الله عز وجل ولمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما من تكلم في الفنون يعني إنسان يبقى له تفسير إنسان يصني التفسيراً لا يستمر إذا كم العلم من المعروفين والمحققين لا يمثل القرآن إلا زفر على كتب المحققين يبقى كما يقال كده هيدو جارية في المنظور إخلاف الذي ليس له بصنية ممكن يتكلم في الآية على البديح أما اللي تعنى للتفسير الغالي جانزت في كتب المتقدرين وكتب المتأخرين ويراجع الأكوال فزهنه حاضر بمثلة الآية وكذلك في كل تنين لكن هذا من جملة المسائل التي يقع فيها الكلاب بين أهل العلم والمسألة كويلة كيف ستمر بين الإنشاء أمان طوال و تعالى و